الله يرضى الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الله والآخرين، وحاتم الأنبياء والصالحين، الشافعي في أمتيه مدنيين، وآلنه وأصحابه لنشر الدين وعلو رايته بالعالمين، ومتبعهم بحسن إلى يوم الدين. فمن أصدق حديث كتاب الله، وخله ودسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة البلاد وكل بلاد الظلاوة وكل ضلالة في النار. نروي بأساندنا المتصلة الشيخ الإمام العلامة الهمام أبي محمد عبد الله بأبي ذرق رونا رحمه الله نفعنا بعلم آمين قال باب العمل الصلاة إلى آخره تقدم أننا كنا كنا نتكلم على استفتاح وتكلمنا عن التعود وذكرنا أن المطلوب هو الاستفتاح والمطلوب هو التعود على سبيل الاستحباب وإن بغي أن يسره الإنسان لا ولا التعود بإن رسول الله كان يسر يصر يسروا عليه السلام لا يجهروا به والآن وصل بنا جواد إملا في في مبعده والذي مبعده هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن نتكلم على البسم الله نتكلم على مقدمة هذه مقدمة فيها ثلاث مباحث المبحث الأول أن العلماء اجمعوا كلهم على ان بسم الله الرحمن الرحيم ايام القرآن في صورة النمل انه القيامية كتابون كريمون. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلو عَلَيَّ وَاتُونِ مُسْلِيْمِينَ بسم الله الرحمن الرحمن لكي نأتي بماء للمشكية عليكم القرآن للمكران كان القرآن واتفق العلماء كلهم جميعا على ان براءه سوره براءه لا اسم فيها براءه من الله من الله ورسوله الذين من المشركين فتحوا يرضى 14 شهر ان هذه هذه هاد الصوره هذه ما فيهاش اسم الرحمه الرحمن وش هي حكمة فيها حكمة في أنها هذه سوره السيف الصوره الحرب والله تعالى كيامر بالجهاد وقتل الكفار ما فيهاش الرحمه عليهم يا النبي جاي الكفار والمنافقين وغد عليهم فهي غلظة واش كي يناسبها الرحمة ولا عدم الرحمة يناسبش الرحمة بس معنا ما فيهاش ولهذا الانسان يدبغى يدبح الدبح أو الدكاء يقول بسم الله بارك ما يقولش الرحمة الرحيم انها محل الدبح واشي محل الرحمة وكيد من العلماء اللي قال الرحمة دياله هو الدبح لانه ازهق ازهق الروح بسرعة في الحيوان هو دلك يتدبح كي تسترح أما ذنو آدم كيبقيت عدب الزغبي ما تخرج من ذلك الروح إلا مش قنفوس وخصوصا إذا كان ما تصحيح ولا ما تكاد أطمو ما تخرج من ذو إلا مش قنفوس ما تنوى إياكم الموت بتنوى إياكم القوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكان رسول الله السعيد والله مساكرات الموت وك الله عليه السلام الموت ديالو جاتو سكرات وكيقول لا اله الا الله ان الموت سكرات لا اله الا الله ان الموت سكرات فاشماشي يقول لا اله الا الله تقبض ومالت يده نفس نعم السكر السكرات هي السكره ديالو هي الاث الحراره والشده وثير الغليان كما كيغلي الإنسان اللي كيشرب الخمر عليه الغلى الذوق ويسخن دموك هذا سكرت دي الموت كتغشير الهموم والغموم هذا الله وإيكم وخففنا وعنكم كل الام في الدنيا وفي الآخرة يرجع بينا فسورة النمل فبسم الله أحمد الله في سورة النمل المجمعة لهذه أنها من القرآن وضراء فيها بسم الله الرحمن الرحيم واتفقوا كلهم على أن بسم الله الرحمن الرحيم كتوبة بخط في المصحف العثماني شكون هو المصحف العثماني مصحف سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه اللي جمع مش سيدنا عثمان جمع الصحابة رضوا الله عليهم مكتوب بالبسماله بالبسماله من أو من الحمد لله بالعالمين وما بين كل صورة وصورة من صوره بسم الله الرحمن الرحيم دا يكتبه فنون الخط وفرس كتبه فنون الناس تيلاوه ديال القراء يعني من غير الصلاه ما كتقلبو غير الصلاه ففي الوصل بسم الله تقرأ في الفصل يعني يبغي يبدا واحد الصوره اما الحمد لله رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا يقول قول الله احدها أحد او قل هو ذكر فلك او قل اعوذ برب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام هذا فاش الفصل لا في الفصل لان في, في الوصل اذا كي وصل كيقرأ القران متصل نلقى القراء اختلفوا القرس بألي كي روه روية النبي بصاصل القرس وقت لك فكيسائي وفنو كاتير وعاصيم وغيره كي يذكروا الصورة كي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كي سألتهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اقول الله وحاد الله وصمد ومعنوك لو فرحاد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ والفلاق الى اخيره ثم بالنساء يقول اعود يقول... يقول... بسم الله الرحمن الرحيم وقول اعود برب الناس وهكذا احتى هذا الحمد لله رب العالمين وبدأ الصور قصار يسبح كل صورة يفرغ منها يبدأ الخورة بالبسم الله هذا قراءات ديال بنو كاتير وقراءات كسائي وقراءات حمزة حمزة مشهور حمزوي قراءة الحمزة ووصل اما قراءات ورش وقراءه وعين المداني وورش وغيره هي في الوصل بسم الله بسم الله في الوصل أش كيف قول الله حض الله الصمد من يقول حد كل عرب بنفلك مش ريم خلاك مش راسك دوقات مش كل عرب بناس الناس كل الناس ك قبل بسم الله لأنه هو القراءة والذكر هو كفرس الله الصمد والصحابة يتفقونهم القراءة مرة يذكروا ومرة هادو, هادو اريك الطائفة ديال الحمزة ورويه دياله ورويه على شيوخهم وشيوخهم الى اشيوخهم للقرى الى ديال الصحابة بسم الله واخر يرويه بالله بسم الله ثم نعاد شيء فثم نعاد الأول وهو بحث الأول وأن بسم الله الرحيم يعني آية من صورة النمل ما فيها كلام إنه سليمان وفهمنا على انها مكتوبة بخط جميع القرى كله بالسبعه وغيرهم كاتبين في المصاحف ديالهم لان مصحف سيدنا عثمان هو الإمام هو المصحف هو راس العين اجمعوا سيدنا عثمان فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبشات الصور كلها بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة بخط ورث منه أما الفقراء اقرا بها الانسان يقولوا في القران ماشي في الصاله في الصاله خلي هاد الزراعه غنكلموا عليها كانديرها بسمو فان الحكم يا شنو اذا كان في الوصل في الفصل اذا بدا كي داب بسم الله مرحب. واحد بحاجة بسم الله مرحب. أما في الوصل كتوصل حيلات حبزه بسم الله الرحمن ورش ما كيش بسم الله الرحيم غير بسم الله الرحمن الرحيم وكل الكرايج كل قرب القرآن بسم الله الرحمن ما قراش هو هدك الأمر سهلون نول غير أنه إنسان إذا زاد بسم الله الرحمن الرحيم فهي تساطاش الحرف وكل حرف بحسنة وحسنة بعشرين الله من الله فله حسنة وحسنة بعشرين تالية. لا أقول ألف لاميم حرفون ولكن ألف حرفون ولامون حرف حرفون وميمون حرفون فتيكة شحال ثلاثون حسنة والعقل يخلي القرآن يبدأ ينكر أوراك ديال هيا بنوبيان ونكاع بنوكاع وطائر بنطائر وغيره وذيال الباشر لفقر عازيز دائم يكون يفسد عنوان ضراء ويخلي القرآن يتخلص بالحرف وكل الحرف باش بحسنة والحسنة بعسرة وكتعرف إن الحسنة ذيك الحسنة مسكينه كتجيب بعسرة وما الحسنة العفريتة الملايين والملاير وإن أعفرت منهم جعب بلا حساب إنما يتصابرون ليصفر صفر ما تولي ولاده ولا ما إهله ولا ضع ليه ماله ولا ضع المرض تنسه ولا وصفروا كذلك لله تعالى كأسير الله بلا حساب ولهذا الصوم الصوم دير يتعو فيه بلا حساب إنه كيصفر الإنسان على شاهواته وعلى زمو وحش لوك يصفر على البشقة وعلى التعب وعلى كهداء إلى غير دائقة وصالته الصالته يعظم لأنها فيها الصبر الصبر على مشق الصلاه وعلى السكون في هوط وعلى انها دائما هي وإنها لكبيرة إلا الا الخشير مننا وملك رب بما ليرجعون ولهذا الله تعالى سوا بينصر من صلى كذا الصبر عنده بلا حساب الصلاه هي بلا حساب الحقيقه ولكن ماشي من حيث العذور ديال العذور من حيث من حيث الصبر عليه هو حيث طول, طول مده استعينوا بالصبري والصلاة ارجع بينا الى كيف تتكلموا على هذا يعني قلنا 17 حرب يسال يضيها تساطر في حرب ضيها بسم كيف فيها وكيف تستر في المعنى ديالها تقدم لي من قراء القرآن بحديث. في عرابه فله خمسون حسنة كل حرف ليقرأ القرآن كيف سر فيه كيف سر في المعاني دياله ما رحمه الله غيرها وكيف سر له كيف الله من الأجر كل حرف خمسين حسنة لو فينا خمسين حسنة وإذا يقرأ مجرد تلواء ومجرد كذا فإنهو كل حسنة الفضل العظيم أرجع بنا إلى البحث هذا تكلمنا عليه البحث الثاني اختلفوا واش هي بسم الله الرحمن ايه من القران ولا ماشي ايه من القران المالد ديال دي النمل ما ياكلان كيتكلموا واش بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبه في خطه ايه من القران ولا ماشي ايه. من العلماء قالوا ايه من القران كان من العلماء قالوا ماشي ايه من القران لأن بسم الله الرحمن منزله اللي هو اذوني برقه احنا عاليه بسم الله مول الرحمه العاليه كيذبح الحزان اذوني بسم الله برقه احنا عاليه اي مول الرحمه العاليه سبحانه وتعالى هي بسم الله الرحمن سليمان كتاب يكتب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن بسم الله الرحمن الرحيم حتى هو باللغه ديال العبرانيه لانغه سليمان اللغه العبرانيه وهكذا وجميع الكتب منزلة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله الرحمن الرحيم هي مش ايه من القرآن هي غير ايه الله كيفصل بين من غير يفصل بين هالصورة الصورة وأخذ النبي الله من الله ما حتى كان يسمع الرحمن الرحيم كتميز ديال سبح مع ديال كذا مع مع كذا فهي آية من القرآن وله هذاء العلماء جاو قال فريند كرد اسماءه من القرآن ما يكفرش بالله اخينا في العلماء فيها لأنها الفصل أو لكذا أو لكذا إيش يسمونته فها فهي مشي أيام ما عودوا بالله مشي من القرآن ما يكلم أدي على سماح رحيم كانت كلبه سماح رحيم مكتوبة ما عودوا بالله مشارج ماليمكتوبة أيام وشكون لي يكفر صاحبه هو اللي ينكر اي من القران منكرين أعطيناك فيكوا صوره او انكر قول الله واحد او انكر قوله علوم مفصل او قوله علوم بالناس الناس او اي وحده متهمه قالك ماشي من القران وتعمد وهو كفر بالله ترجع للابداع إنه انكر مع علمان دينه ضرره ان القران كله كلام الله تعالى والتواتر عليه هو هذا بنفسه ما فيه كلام ولكي نكروا الناس ما يعرفش عام منه ولا ما اصحابه ما شيء من القرآن هذا بعضهم شيء يتعلم شيء يتعلم على رصوه سأله هل لا ما يكفرش وهذا يتعمد كما ان الازد في القرآن ما لسى منه وقال هذا من القرآن وحسودا من القرآن هذا ال�ازد في القرآن تبعه يعيدوا بالله إذا داروا القرآن رأكفروا بالله الازد في القرآن ما منه وإذا كان دار ازع زعما غير من الجاهل ديال وغير جاهل ما مين ما مكين بس وخزيت وصير احتحكا لنا بعض الناس ان واحد يقرأ بصير محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وزاده في الآيات وادم وشارك صلى الله عليه وسلم زيده في القرآن واحد قال سيدنا محمد رسول الله معه شده علب ورحمه حرام عص الله تعالى فإذا تعمدوا عرفة ماشي القرآن ودراء زادوا في زادة الدمان يسمي شرعون الدمان ونبي الله وإذا يقولوا جاهل ما كيفهمش عامي عاد الحافظ إصحابه ما, ما كيفهم بس هذا ما يكفرش ولا كيف يصل الله ومشي يتعلم اسألوا الدكرة كتب تعلمون حنا ولا لا ومن ذا ما أنه شي حاجة تحسن من القرآن العظيم شي ورد ولا شي كلام ديال المخلوق احسن مكلام الله تعالى احسن ايام القرآن فقد كفر بالاجماع فما يدعي بعضه المضللين وبعضه غولات من ان الورد له كيفضل ستلف خطبا من القرآن او فضل هذا الى اعتقل انه كيفضل غير حرف القرآن كفر بالله وما يلقى ستلف خطبا من القرآن هذا كفر اكفر من نمرون وكفر من فرعون وكفر من الشيخ نجدي بليس هذا عذبه لا يعذب الله عذاب لا يعذبه واحداً من العالمين لأنه شنوه معناه فلسر داك داك المخلوق حسن نصيد الاربي لأن الكلام هو الحسابي قائليه السلطان لابا فضل من الراعية كلامه غادي يكون فضل من الراعية وهي كان يقولوا لا كلامه كلام هو فضل من الراعية وكلامه تحت من الراعية كلام الراعية فضل منه إذن ولو تستوي الماء والخشب. نقيلها بالحقائق ولهذا كان حضره من بعض الناس انه إذا كان شيئور الناس ضرّة دي القرآن انتركوه احنا جاء وما نبويش نسمعوه يكون ما فيه باس صار فيه الباس لأنه ولا ضرّة دي القرآن واش القرآن؟ القرآن ما يبغي ضرّة الضرّة شكو اللي يبغيها مصقم ينضارها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوفت ما الزهرة عبد الله عن سيدنا علي وناصب سيدنا سيدنا علي جاء أبو جر سفته قال أبو نعطيك بنتي شو هذا الشيطان نعطيك المال ونعطيك سيدنا علي وسمع الحالة كذا ون رسول الله طب وقرأ وقال لي البغي اللي اسميت لي البغي أنت بنت بنت رسول الله مع بنت عدو الله وش اسميته سيدنا علي قال يا رسول الله لا نغير أيش إشي عجل وما حشر وما عليها مش كل يبغي الضرر وبغي الضرر وغيروا ذلك وهي هذا الدنيا الآخرة ضررت الدنيا والدنيا ضررت الاخره والدنيا تعطي ولادها وأما ولاد الاخره الصالحين ما كتعطيهمش انهم ولاد الضرر أخرى تخلي ولادها الكفار المجوس المسارى وتعطيل الأخرين لا محمسي <تصفيق> <عمد. تصفيق> لك لا تعيش لا تعيش اسمع يقول لك اسمه من يعيش في الميت الى مات الميت جنازه جا واحد قال يا سيدي صارت على الله جنازه فلان بن فلان ما يتعين وخي يكون مالك ولا سلطان ولا وزير ولا يكون يبغى العظم إيشات الله الواحد اللهم والله وإن عبدكم من عبدكم نأمت كن الشديلة إلى الله وإنا محمد رسول الله اللهم ما أنت حتى وإن حتى إن لك الخطاب لك يخطو على بيتك كلها بدعى وقد رأيت أنا بنسي بعد فوقها وغيرهم ماتوا توبوا عليهم وقد أوصاني والدي نقتد الله ورحمه يخطو عليه مواله حتى اسم الحاج الفقير من عنا منه إنه يقول شيء لله ما العبد الرجي عفوه مولاه والصافي مش هاذا دهب ده ديك كما قال جوني رحمه الله تحت ديك الإشارات ودهب ديك العبارات وديك الثانا والجمعه دك تخربك وهم يفعناه إلا رقعات كنا رقعوها في الصحر مش المال مان مش هل ما بقوه قال الله تعالى وعيد وكلهم بستمواتي وارضي الله آت رحمني عبداء لقد صاهم وكلهم آتي يوم قياماتي فرضاء مش هو الشي واحد مش هل الأخرى يقول لي هو كل ملك العالم مشال الأمس دار في برباته هو واحده وولو فليا كيخطب على واحد يقول لي اقول لي ما عظمة هذا الرجل العظيم هذا الرجل الزعب هذا الرجل كبير الملائكة كيكلفتوليك الساعة لكيخطب كيقول ميت واش دقاء عظيم هاد العظمة واش نقول انت ها دوي إذا كان مستحق يبغي داك شي كيزد ال... إذا ما بغش داك شي كيقوله بس إذا انت كتش. لا حول ولا ولا ما انت تفتش هو هذه الناس ها مخدمي كي عدبوه عدبو. ماشي كي عدبوه عدب نسوه عدب, عدب طامير ذيالو وقد رئى بعض العلماء بعض هالفضل مات وخطبو عليه شي خطباء وذلك الخاطب من قارة من وقال ما اكس القادر القادر قاسي لي ادى هات الشاب هات زهراء باقي غير زهراء ودى فرئى في منامه ذلك الشاب شافوا بوه بوه من العلماء الكبار وغيره يقول لي يا ابتي ديك الخطباء ما امتوه واحد الكلمة رغمها أطرت فيها القدر. قسى الله تعالى يقول لي قسى القادر انا ربي سبحانه كيف كنا من ها الدنيا في الديناء يمشي للجنة شبغاء مش بغيش دي الجنة غير هنا الجنة هنا. ما جيك هنا لقد ما تموت طريقوا يلموت بيوت سمية القادر قاسل والانبياء رماتو سيانك الانبياء والرسول احسن منك وفضل منك عساك حشيش القبضاء ماء قسى القدر. واذا كنت انت ظهراء حيثت مشغلة رأى ظهرت غنزري كيد رأى شحال مظهرت كيمو الدبر الرودة عمرها بصغار مزاكل الرودة صغار شحال لا حسن ععب كبار شوف يقلك ايكثر قلنا الله ورجعون ايواش رجع بين اشكال في الكلام ويا رضو الرضا والحال يدوث وجون معناش وجون كيمشيه كله با. انا على كلام الله ليسوي شيء فما شاد الله في لا بلا هذا ولا هذا كل كلام يكون يبغى اللي يزعم بانه فضل من القرآن راه ما طاش مثله ولا يصلى وراءه الصلاة وراءه باطله وهذه هي سمعنا هذاك هذاك هذيك كلام غيري هذوك وقت زعم طائفة منهم أن وردهم هذيك ورد من وردهم نزلت على نزلت على واحد غيرك روح من عينوش نزل عليه قالك طبق من النور وراه منزل عليه الريح كذبة محرها كذبة سبحانك هذا بحسن عظيم معناه أنه إذا نزل عليه ولا نبي وإلى وحي إذا نزلت عليه طبق من نور هي ولا النبي عدى رسول الله ولا نبي عدى رسول الله قال الله وما كان محمد أبا ولا كرار النبيين النبي والنبوة انقطعت وإلى كان شي حاجه تنزل مورا رسول الله لماذا تخلي الصحابة صحاب رسول الله ما أولى بها تخلي سيدنا بوكر الصدقو سيدنا عمر الطاو سيدنا عثمان وصدنا آية العشرة ومشارب الجنة وتنزل اسمو وصير وكاسر الناس على رسول الله أيام الناس كاسب كيه وكسر ما كان فيه الناس على الوحي قطع إنه موت رسول الله قطع الوحي وغير ذلك كي يزعم هذا أنه قلت نزل عليه في طبق من نور واش نزل عليه بليس بنزل عليه ستنس الشياطين على كل إطلاق الآتين إن صحاها بننزل فهو نزول إبليس وإن لمك إلا هدى ولا هدى إنما هذه مسألة أدخالها ادخلها الكفار والزندق والملاح بدع في, في كتب الإسلام لإشتهم يريدون أن تمنر الله بإخوائهم ويبدو الله إلا أن تمنره ونكره الكافرون ومما يدل على أن هذا أضلم وأضغى المسألة أن هذه القضية أضلم وأضغى هذلك أعتقد الأثيقات أن أنهم إذا قرروا القرآن لا يسوي عندهم احتزيف إن له فإذا قرؤوا رجهم في شعور غير ذلك ويعتقدون حضور الرسول وحضور انكسد عمر واكتم عليه غير ذلك وايها هذه تكلمنا را كنتم حنا على كلها البدعه كل بدعه في النار فالانسان اللي على رسول الله الصلاة الله صلى الله الله الذي عليه مسلم ومسلمه قالوا يا رسول الله امسلموا فك العفنه وبالصلاه بك بانوا سمعا فقل اللهم على محمدين وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمدين وعلى ال محمدين كما على وعلى في حميد ان الملك عطانا رساله القراه وتركناها السجن والحبس الطرد وهذا ربي سبحانه عطانا الكيل ديالو ونخليو البشر وكثير دياله مئتين قا مئت ايش غير يعطيك والحي براسه ما عنده ما يعطيك تكشي عنده محسوم ومحطور ومياد الله الخزائن الله لا تعده ولا تحصى فالإنسان يبغى يتعامل, يتعامل مع واحد كريم مع أكرام الأكرامين سبحانه ما يجي يتعامل مع واحد عازز اللي يكون يمسين في الناد الضرع إلى غير ذلك يبغى رجع فينا هدايا طلبنا ولل وللخيل خير وللن نعم اشي صليوا ورا واش صلى ديك ماشي اللي ما صلاه صلاه الميد كيسالنا الحقل بدا نصليوا عليه ولكن فرد كفايه اذا قام بها البان سقط على الباقي إذا قاموا شي ناس ينوبوا على المصلي واذا خلاو ما بغا أحد يصلي وكنتي غير نتا وي عليك تصلي تصلي فقط العصر تصلي بجدالة مفرب مال بتحمر الشبش او تغرب إذا بدت تحمر بدا تغرب خليها تتحل النفيلة تتغرب وتت وتتشبش تهيده عاد تصلي عليها وتصلي عليها واخي يكون ما مات في السكراء جابوه مات مسف... مس القرعة ولما تقاتل ولما تبسو كله تصلي إنه تشرح كأمرنا وليش كنقول اللهم إن كان موسي أه انت اقول الواجب عليك وخليه ربي هو اللي سبحانه وشحال من واحد كيكون نقولوا راه داير شي معصيه في معصيه وتكون عنده شي حسنات اخرى رغم ماغاديش ربي يدم شي واحد وين كان مسقالو حباتي من خرجها ناكل بها ملي في الميزان وتحطت الحسنات والسيئات اذا غلبت حسنات عنده وحده فاتت من الحسنات كتغلب على داكشي انه ربي ما يظلم حد العدل ميزان ديال سبا وكم من تاريخ صالح يقول لنا تاريخ الصلاة ما نصل لش مورا وين يتابن الله في الخروب ورجع السيدة واحد الرجوع، ولكن ما, ما بقى كي وقت اش تقول فيه ها ومن عافوش بواطن زين وش حال مواحد كيكون كي صالح باع ودقول مزيان ومتع الصلاح والله علم باطنه يما مرائي كي دير ريو تسمحه ولا, ولا, ولا كي صلغه كدام ناس ولا شي مطيبة ولا شي مصيبة كتره لهذا الانسان المحسن. نرجو الرحمه والموسيق طلب الله العفو وانتهى الواجب عليك هو هدا وربي هو عرف سبحانه هو من العدل ما غا حد الحد ولي عدوه عدوه عدو العدل عدوه العدل وربي اخبرنا على انه كل شيء توزن ميزان كي ماشي غير ميزان كدير القرعه والفول لأنه في الدنيا هذا ميزان له كفتان الحسنات كتكون نور ومعاطي كتكون ظلمة ونضع الموازي القسطة ليوم قيامتي فلا تظلمون سيش وإن كان مثقال حباتي من خردائي اتينا بها وكثبنا حسيني نرجو الله يتقلل إذا النوم بالحسنات ولهذا ليس يكثر الحسنات فشغلبوه السيئات أرجع بنا على شكنا على البحث البحث ثاني البحث هذه البحث الثاني. <تصفيق> البحث التالي ان البسمالة قد تكلمنا على حكامها تلتقى انها تكون واجبة فلا ننطلوا به انما نذكروا هنا انه باسم الناصحة والاجل كذا رأينا بعض بعض هالعظ وغيرهم نتكلم عن البسمالة وعلى غيرها وغيرهم بعض فوقها واذكر شي فضائل لها واذكر شي فضائل لها ماشي صحيحة ربما قال اساتذه اغتر وكثير من الفقهاء عملوا داك ولهذا نصح الله قال لك لا تغتر باحد الفقهاء ان كل اهل الفن كيعرفوا اهل الفن كيعرفوا فنهم عارف شنو فن يديروا هذا كيفوا واحد اللي كيعرف الحديث ربما ما يعرفش كيف كيف وجايه الحموله الجايه جاء في طاحت جاجة في البير جاء يسولوا وقالوا ايش بتوضوغي ايش قال لي هو محدد مكيحفظ نعرف بير ويش ما تسدو البير البي. ويش كادة انتم انتم الناس سوء في الريطان انتم كادة انتم قالوا لي يا سيدي وقع وقع. ووقع انا ووقع ووقع في بتوضوغي في المولد ايش واحد وفقيت لي انتم عفكت قال لي ما ما الكو قال لي قال لي خيط احت من ما تغير لونه ولا لونه أو الطعن ولا نجسة أو طعن ديا لون لما ضح نجسة أو خنز بالنجسة نصح للعدي والهذا وإذا واروا ما قدوا والبير حيدنا الحمار ولا بغير الحلو كل ما طفر الله شجيع سطون وتسو كذي وسي لقعة أني صغير وطحينا قصدي البول وما بينكى ما تغير لونه طمره سطون ما تجلس وهذا وين بكو؟ نعم وإذا تغيرنا قلوب عسل ولبس من ولبزي إذا تغيرنا طعم ورح وحتى ولو مبقاكي تماما وليه تماما عسل وثمن على كدير العادة طيبة وإذا ضقي المائية تماما وقفا غير تغيرنا حول كذا فنختاله من فقهة مش بحال النجاسة كثير من فقهة قال لكم اكي طبا فيه لأنه حاجة طيبة مش بحال النجاسة الخريطة لا طيب فكون هذيك وهذيك وكيف تقدمنا أمور <تصفيق> الحاجلي التي صاروا اختاروا من أهدا اختيا وأنما العربية والذوادين مسكن عدوري إن يدفج بنا منها يشرب الماء من يدير في هذي مرة يجي في العسل ويدير في هالقطار وكل شيء مخلوط من الطلب وش هذي لا لا زيداوي هادقول إنه بريء المصطفى صوت ضبعك ما وخزج له ترجع بزيته ما ما دامت تسمعنا راه ما هادي لا ما بقاش تسمعنا ولا يسمع زين اه دابا ما بقاش ما هادي الشيء للمولاي تيمي تتاكل لان جمع معلوم تدور وجودا وعدم ارجع بنا الى بسماله المحمد ذكر الصنوبي رحمه الله ولهذا قال الفقهاء بعدا ندك على ان الفقهاء كاين طيطم الفقهاء كيكرو احاديث ما عندها لا اساس ولا راس فلا تغربيها إما ما كيعرش بضع كيف يهمه وإما كيعرفو كيتعمد يزيد منه أو ومنهم طائفة ان الاحاديث الأحاليس ضعيفه إذا كانت فضائل ما كيندلس كيقولك إذا كانت إحكام الحلال والحرام والواجب من دوب لا يفتحش تصحيح وإذا كغرف لا الأحاليس لبس بها وخفضائل لا والصحيح ان الصحيح كان نبروحنا على الرش، كذي نصح عون، وخلدي نصح لي عون، واحد يوكي جود، أمشيتي دو، شعرجي، شيء كمارشي، عش منك، ده هذا، كده اللي قاعد حيون الله، هذا الصراوية رحمه الله شريح من أبي زمراء، وهو من علماء القرن الثالث عشر. رحمه الله ورحمه نحوه ورحمه جميعه كي يذكر في فضاء يبسنا الرحمن رحم ويذكر بعض الأمور المجموينة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من يمشي على الأرض المعلمون خير الناس وخير من يمشي على الأرض المعلمون قال وإذا قال المعلم التلميذ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتبها فإنها تكون مبارئة له والي والمعلم ولوالده من النار هذا حديث ما عنده لسفران كتوب على رسول الله ظاهر وقال النبي صلى الله قال إذا سمعتم حديث مخلف من خلف العقل رح كتبها من قوله شانا حاجه من خلف العقل اسمي شانا قوله أما قوله الأول إنه خير من مشاعر الأرض المعلمون المعلمين خير من مشاعر الأرض والمعلمون يتعلمون الدين وهم دي دي يفوفوسهم وما يخلينا مطلقين على جيزاتي دخل في حكي المعلمين اللي علموا الكفر والصدقة والحاد والعنكيل والملأ هو معلم مش معلم إيه بليه هذا تميدي بليه هذا هذا هو خيره الله مش علاج ولا صر مش علاج هذا صر مش الأرض هذا هذا كت عقائد ولدنا وبتيهم الحاد وبتيهم الصدقة ومره وزيجون فينهم في ونفر لهم الله الخالق ونقل كل شيء هذا الشرهم يمسي على الأرض هؤلاء قول حيث يتكلم على المعلمين كعى المجدين ولكن الصدر هو آدم كن الدواء؟ العجوز العاجوز بالاخر ما عندنا فيه ما يتدوى إذا قال المعلم اللي بتني القول بسم الله الرحمن الرحيم و اكتبها دي كتابة غا تكون المعلم قارنطي الجنة و تكون درينا إذا ما تغير هذا كلامنا، فهمت لي؟ والدي والأم، وإذا كانوا كفار، إن الله لا يغفر ذن، ركبي، وإذا كانوا ماشي كفار، وإذا كانوا يعتقدون الإسلام ويعتقدون سيدنا إبن كعب، أنت ومشي، أنت ما وين؟ وإذا كانوا عصاة رئيس الله وما وهلو الأعمال له ما كرس الله وصحاب المكاروس، أصحاب الويل، أصحاب الكنيسو، أش من بارأ والقران القران كاين هذه ايات واش دخلوو قطعاء القران العظيم اللي كاين سير الله عملكم ورصيهم وثما ترجعون الى يدكم ما كنتم تعملون والله كيف أمر بالعمال وتكون الجنات التي اريدتمها ما كنتم تعملون يقول ظنهم طغى حياه الدنيا في الجحيم هي ومن قمر ومن سيجي. لبدي قمر ومن قمر ولا من خذنا قمرضي ولا من سيجي لو دي خافنا قمرضي اذا كان ميخافش ما قمرضي لا صحم احمر ولا من المنكاض ولا من الريبه وغيره يجي لنا احمر حيت تورم النار ايوا صافي ولا التي الجنه هي, هي عرس مرضو غير يدخل ما كاين ما عرس مرضى كتسد بعض الوقت تشوفلو ماشي ساهل غير براءه من النار البراءه برأة من النار. وهذا في امن منكر الله تاني بدا. من ننكر الله قوم الخاترين. يقول السلام عليكم ورحمة الله تبرى وما اصحر يقول لهم مرة. ما هذا هو كيف برأة من النار. ما يتبرى من النار. قال الله حتى بتعرض العمال يوم القيامة. فما يجب الإنسان في الدنيا هو يخفر. يمكر الله فليمن. وهذا بمك الصدق وعمر وعثمان وعالي عشران ومبشرين الجنة. غادي الجنة باللغة الدارية يجبوا القارنطية بس يفهموا إذن لأننا نختاروا اللغة الدارية بش يفهموا العوام لأن هذا درس ديال العوام وما جينا نقرأ ودرس من نحن أنتجاو الأدرس الطلبة هذين ديال القوم العرام ديال مع أنهم منفسهم طلبة برسوك يهجبوا بلغتهم لأنهم شاء كتشي معا دمهم حاجة لكتشي معا دم كتشي معا ديام الإنسان لغته هذين ما أحموه دمه كما نلوني الشحالات إذا طابعته وشو اللي تبتقلها لازم مباشر طبيعا الى <تصفيق> في ومن لما تغوره. الله امر وقال رسول الله بطعه به عمله ليسرع وقال الله بشي الرحام وقال وذكر الله يمكنه يجهبه في الضوء ويجهبه قالوا يفعل ذلك يرقاءتان ويضاعف له العذب ويهم الكلام تقول فيهم أشرف بسم الله الرحمن الرحيم إنما إذا كان رجل زيال كان رجل زيال فإذا كان العمدة هي على الأعمال الصالحة باسم الله الرحمن رحيم غير زيارته خير وإذا ما كان أعمال والو فارقة وما عنده عمال وما كان بغير يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحيم براء من النار لا، وبهذا لا تغروا بها هذا حالها لا وقال هم فقه رحيم الله الشريح والزيد وقال وقال من راى كتاب في اسم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب من الصديق غير رفع ديال الكتاب الزو غيولي من الصديق وهذا الصديق غير اللي درك ابو الصديق راه باش ها يدخل على سهله مع ان الصديق هي واحد الرتبه جات بعد النبوه وبعد وبعد الشهداء الشهداء قال فوليك ما عن الله وعلي من نبينا والصديقين رقم جل عجل الله الشهداء اتبتلتها هي الصديقيه الصديقيه هي العاليم العامل رباننا لخليفة النبي لكي يتبعوا الناس هذه الرطفة الصديقية وأول من الحاجة سيديه ممكن صديق فالصحابة برسوم فيهم الناس صديقين وفيهم ماشي صديق فيهم الناس أجلوا برسول الله غير مجرد استخيارهم الاماني ديالو في الصدق انه كان كان صادق وكان انيل وكان كيقولها عمل حرام في تغاري وفي شبابي وبغيو واستبدلو قالوا هذا اللي ما يكذبش على كي اللي كيكذب على الله الانوبي وصي نوم سماكت الزفيا وصاحب افرين لان احتشف المعجزات اكتشفوا التمرات وشافوا رسول الله نبع منه اصابع وشافوا معجزات تكلمت الشجر شجر وتكلم الحجر وسبح طعام في كفو وسير وسير وامور سمعوا سمعوا القرآن سمعوا أمور وعاد يصدقون عد آمن القران سمعوا القرآن بالتوه ويكون صدقين لو درك سيد العين عين عين وهذا الصدق يجيك درك من من قوم يصدق معي اليوم الحوارين الصديقيه وهكذا والصديقيه كاينه حتى اليوم يكون إنسان عالي عارف وعامل بعلمه وكاين فهاد الناس كبدن هادو ثلاثه يا خص واحد منهم ما ننسوش لي نحتاجو هذا برصو شو هذا فيهم الناس العوام كيما ناكل شكون اللي كيعطيهم الارشادات العلماء ولهاد اليوم القيامه كيتحط دال الشهداء وميدان العلماء في الميدان وكيربح دال العلماء من العالم العليم وكيدير الدعاء في الاخر الوضو ونول جنان مكدا والهادين كأنه مردوحي درسي أوسر يكون الإنسان صدقه شاهد نذكره في حاليا حسن نبوك قالك حزن على رسول الله كذب، مات دينك حزن على رسول الله عدومك مات نو، وصيرنا عثمان ما تشيد، نروح على المسحة، صيرنا عالي ما تشيد، كلو خوارج، عم دحرن جم جمال الله بالجم النار، وهكذا، أختك ونادى، ثمنه لله، هو أحد اللي بغي قصده، هذي الحقيقة كل ما اللي قالها، مؤدب المحتاسب لله سنين عنده أثرت ثمانين النبي، شو أحد قالها؟ جوان بيا غلطين كونش أول يوم الدنيا، عجب عجب كذيب. وقال يصول الله ومظلموا الصرع الله ساذبا وهو يدعى إلى الإسلام قال يصول الله من كذب عليهم تعميدا ليس قوم ما كيشبر من النبوة مجتمع العالم كله ذي العالم كله بحدثه من جيس نبي واحد من انبياء الله ليشمو النبي النبي هو السافير تبدو لما كتبت واحد سفير قنصه إلا كيكون مرضي يكونوا اقتباع عليهم كيكون كذلك الله تعالى الصفان الذين يشكرهما بينه وبين خلقه هم الانبياء أنبياء. عليهم السلام وكاين سفراء اخرين اللي بهم هم اللي عليهم. السلام وماشي شيء الملائكه سفراء سيدنا جبريل هو اللي عنده ديك الرتب العاليه جبريل هو دين الوحيد كيجيب الوحي السفير ديال الله وبين الله والانبياء والرسل عليهم السلام هو شيخ الانبياء هو القائد ديالهم سيدنا جبريل عليه السلام وليد رسول الله قال الله عنها وسلم اعلمنا بالتهي صديق يو هذا براجعه في القرآن في صدق وذكر حيث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بسم الله مرحبا في هذا قالها كي يلقيا من التعطاش من الزبن يميك عوش جهنم لأن جهنم عند الملائكة لوقفنا ليهت التعطاش التعطاش زبن شوطي جهنم غلاط هالله غلاط هنشي بادي لا عطل فهما امران اكثر من رعداء بيجي كيه مئة الف كيرماء بجهنم حل اسمتهم الكبير ديانه هو مالك عليه السلام بيك يتسلموا مع السفار مع تمئة عام يتسلموا معه واحد ما بيجوههم لهم قال لي ماش كتقوله قال ليه ربي الربى اثنين محمد وش كين بحكي الكل بشي كي يتعالوا بشي كي ترد نحو لوره. عاد قال لهم اتكات عليهم كل قالوا قول الله يعني وسق. عاد قال الله عاد جاوبوا. عاد قال لهم الله تعالى خليكم اختأوا فيها ولا الليمون. اسكتوا صلاص صلاص ضوئي. إنهم كانوا فريقهم الغيبان. كانوا كانوا الدنيا ناس عنديا ولا ما كيت ما كترضوه بهم. لا طبي ما, كتسزوشي كتسزوشي ما يوم جديد عليهم يوم انهم هم تفائجون ويا قاس قال اه ياه. من الذين من الذين امنوا اضحاكم المجرمين يلدوا الدنيا كيف يقولي لذلك صلى وخلتيك أدخلوا يقولون رجعيين بالي متسمين وصدام ونساهم ما يعينو غيرهم نعم إيه كلهم كلهم شوفا له زين سيكون نزرموا كانوا من الذين يضحكون وإذا من ربهم يتغامذون يتغامز عليهم وإن قلبوا إلى من قلبوا فكهم وإذا رم قلناه لضلوا قال الله في اليوم على المسجد ويسيرون المؤمنين منهم على السرير ويسيرون منهم منهم منهم منهم منهم منهم سرير منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم فيهم غادي منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم على منهم منهم منهم منهم منهم منهم منهم الى صباح اصلاح خالك اصلاح كنت تدعوه للزبنيه وهذا حيث لا يفتح فانا ايه كدف عليه الزبنيه كدف عليه للزبنيه الجهنم ما كدف عليه الزبنيه الجهنم وما قال الله في القرآن قال الله تعالى آآ قالها سعى سعى عشار وما جعلنا صحاب النريل لما ليسى وما جعلنا عزين. ثم قال الله تعالى فاقتحان العقد وما ادرك من العقبة تكون عقبة تكون أو تعملون فيهم من دمس غابة تكون من دم أو مستين من دم فالله كيبي ينبغي تفكر نسان من جهنم ويتفكر من الزبنية عليه السلام وغيرهم هو يفوت العقبة ايش ديها العقبة العقبة جيدة جميع وعقبة الصيراط انه باش يتفكر من العقبة هو يفكر الرقد ويتقرق بإرحم المساكين والضعفاء ويتعمل المساكين ويعمل الخير ويتعمل الله تعالى هذا هو الغدي وفي الصحيح جهنم جهنم جهنم من طوله. سبع آلاف. سبع آلاف طوله. طلع وألف هو بوس، وش هو؟ ضام سيف أرق من شعران. أكيد يجوز فيه عمال يجوز شو في الخاطر. كيلي كي في كيلي كي يجوز في كيلي في كيلي العود. الجمل.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 يقصى مرة واش عالمرة من يقصى يقصى يقصى كمه من يقصى يعني يحرب من هو غايف يسلطن لا يسلح كيف وصل كله درم وخيف نفسه وكل كل قنطارة عليها عليها بحال كل دي الجدرمية واسبا واش لله كان مثلًا كان مشريك يهودي ولا مصراني ولا مجلوثي ولا مثلًا كي أفقت بي فلنك ثم كان هو بجاه النم تأتخاذ ثم كنت يخطوه حتي والزباني يخطوه إيدي تاني للعقبات تانية أشياء. طالع شكي ما كيصليش هو ما ديسكوتيكي راه كيتسلك يخرجوا لي ما يصليش في دارك من اللي يخرجوا غير تعمل لا ولا في, ولكن عندك لك في وشعر وشعر وكل شيء كي عندهم غير توحيد هو اللي عندهم خلومه ما يصوموا ما يدريش وحده ولكن فيهم غيره على الإسلام ومثل مين خسين خلاف راتمهم وكا تقضوا الله يقول يوقا غير هادوش كيم دربيدي جهنم كيف يدربي حموم كيستو كي كيرموه في نهر الحياة وينبوك ما كما تبوت شبك وحانتش كيستسوف وحد الماء كيرجعو كي يدور بحلقه معه ولكن رسول الله كيدلي مربادي رجال كل واحد جيه رجع مسيا جهنميون يجون عو سقارة جهنم باستعارة مشرفون جه يشوفهم بلايك ما شو مثلنا كذا ولكن هذه مسلمين وما نسير عندي من الله هذا كذا كيف هذا كذا إذا بخالد أنت أنت الحين كين الثالثة زكا الرابعة الطيار كثوم الله والخامسة الحج لا الأولى الحج الثانية الصالة الثالثة زكا ورمضان الطيار والخامس الحج الحج علينا عندو استطعام ومشي الثالث هي حقوق العيال، حقوق العيال، حقوق الحقوق اللي ما شوؤن، شوؤن شوؤن ما، عندك حسن اللي الله نحو انت؟ نحو انت سلمة مقا عنده حسنة كاحتوا عليها سيئات ادخل, ادخل. قال رسول الله تدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا يرهم على عومتا قالوا رسول الله استطاع رفو نفلس باللغة الدرجة بيجي الله يجينا قالوا يا رسول الله وإما عنده الفلس جبادي عن الناس قالوا رسول الله مشي هو هذا من أحتهين عنده الفلس يبتكو عليه الناس. وشي مرة كنسي ذا شحال من ناس كيكونوا جايين كرفاح مثالي كتيا تطلعوا الضباط قالوا المغليتهم يجي الصحوي كيجيو بالخيام بيعمال بحال قال جا صيام الحجمه اش كاين ضرب هذا ديال هذا ارضوا ديال هذا اللي مشى عند هذا هذا كايجي توقفوا فولي دينيا عارفو شنو ديال نياو ولكن يجب ان تكون افضل منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل خلصوا ان تكون افضل منك ان تكون افضل منو ان تكون افضل ما ان تكون افضل واحد ان تكون افضل منك كل كفر لا البو ولا الود ولا ولا الرجل لا مراحل لا كنش غرط يا من سين سين اش حسن الاها ما عطيتك سين فكراتي انا بيه. مني فكراته؟ كذا سلف عاد فيه اكي الله تقيت مع العلب فيه. فلان سايدة فلان ليش قرع ده على خلقه يصير بالفرحة واشتحوا القتل يقول يصابي وكي يزير كتاب ياله كتابه بيمينه ويقول هاو اقرأوا كتابيات اني ضمتوا اني ملاقص كتابيات قال الله فوق عشرة الرابيات بجلة واما الى يقول شقيف ولا فيقول.. هشك يقول يقول الظهبين ياريتها كانت قضية ما أفنا عني مالية كل مال ما كان يقفل الاسبوع لما العلم هلك عني سلطانية إذا كان صاحب واضف صاحب الناس هشك يقول الملائكة ثم, ثم في عدو عدو كانت اول جبار قوي، المجاة الموت ما عن نماليا القصر فيه قالوا الموت يقول ايش كيقول ما عن نماليا هلك عن نطفاني اعطى يقول انهم حقوق يقول كما دار الموت فالرجوه من البغداد من القفر كيفاش اللي كدار ببي بنيام لهزومكو هذه من جلامو تو كي يقولها كيقولها الناس غير في الطراب فالانفاز العظم واحد ها هادف هادف هادف. واحد الراجل من من حبابي والدي نقدس الله والله عندي <تسجيل> غالي موراه و قال له جو يا لا قال لي هانت تموت نمشي انا غادي نستعفر ذهب الى دارا اخرى فيا ولا نجي نقول له انا مش ناتجنزكم حتى تبغيو حتى اما انا جالي كان جيب خيارهم جيب جيب جيب غادي ديك العروضة ونقاهم يا ان خذوه وفاقوا له ها في خيط وفاقوا له شو شو كي هو علي دي الاموال لكن ما العنش احتى عليها درهم يوديهم هي كرهتهم